Velimme tevjeta ilqa' amediyan, 'Gölsün Rabbim, an yehdiyeni sewa sabil. Velimme nas وَبَجَدَا مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ عَلِمَا قال خَطْبَكُمَا قَالَتَا لَا نَسْتَطِيعُ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّجَالُ عَنَّا وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجر فإن أتممت عشرا فمن عندك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 بَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل.